السؤال ينقل إجماع أهل العلم كبنتينية في الاختيارات والقرطبي في, في التفسير على أن جهاد الدفع لا يشترط له أي شرط فليخرج الولد بدون ابن والديه فهل الجهاد في الشيشان والأفغان والعراق لا يشترط لهم أي شرط هل عليهم على الأفغان والشيشان في بلادهم؟ نعم جهادهم جهاد دفع هم في أنفسهم أما من يقدر عنه من خارج بلا أنه للمسلمين فلا لأولاده. يستحب له ذلك يستحب لها أن يعينه لكن بشرطين بشرط, بشرط إذن ولي الأمر وبشرط رضا الوالدين